بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فلم نجعل الأرض مهادا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سراجا إلا من المعشرات ماء فجاتا نخرج به حبا ونباتا وجماة ألفاقا إن يوم القصل كان نيقاتا يوم ينفق في الصور فَوْضِيَةَ سَطِّ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَغْوَابَا وَسُيُورَ الْجِبَالِ جِبَابٌ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِالطَّاغِينَ مَآبًا نَارِ فِي نُفُوسِهَا أَحْقَابًا لَا illa ha